بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله و ما كسب سيصنع له من لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد